وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدًا عبد الله ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وذريته وعلى من سار على نهجهم واستنى بسنتهم ودعا بدعوتهم وسلم تسليما كثيرا أما بعد عباد الله أرصيكم جميعا ونفسي بتقوى الله جل في علاه اتقوا الله رب العالمين وعظموا شعائر دينكم فوصية الله رب العالمين لعباده في الأولين والآخرين هي تقواه سبحانه في كل آن وحين ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله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 أما بعد عباد الله إن من أعظم الأيام وأشرفها وأسماها مكانا وأعلاها شأنا يوم الجمعة يوم عيد المسلمين هذا اليوم العظيم المبارك الذي هو أفضل يوم طلعت عليه الشمس ويوم الجمعة خير الأيام وليلتها من خير الليالي هذا اليوم العظيم المبارك امتن الله جل وعلا به على هذه الأمة المرحومة وجعل هذا اليوم مخصوصا لهذه الأمة المباركة يقول عليه الصلاة والسلام أضل الله عن الجمعة من كان قبلنا فكان لليهود يوم السبت وكان للنصارى يوم الأحد فجاء الله بنا فهدانا ليوم الجمعة فجعل الجمعة والسبت والأحد وكذلك هم لنا تبع. يوم القيامة نحن الآخرون من أهل الدنيا والأولون يوم القيامة المقضي بينهم قبل الخلائق فرب العالمين أضل الأمم التي سبقتنا وجاءت قبلنا وهم اليهود والنصارى أضلهم عن هذا اليوم فجعل لليهود عيدا في يوم سبتهم وجعل للنصار عيدا في يوم أحدهم وجعل للمسلمين يوم الجمعة فهو أفضل الأيام وهو خير الأيام هذا اليوم العظيم المبارك الذي امتنَّ الله رب العالمين به على عباده هذا اليوم يوم الجمعة الذي هدان الله رب العالمين إليه هو خير الأيام هذا اليوم العظيم المبارك الذي له من الفضائل والخصائص ما ليس لغيره من الأيام فهذه الأمة جاءت بعد اليهود والنصارى جاءت متأخرة إلا أنها في الآخرة سابقة فقال صلى الله عليه وسلم نحن الآخرون من أهل الدنيا والأولون يوم القيامة المقضي بينهم قبل الخلائق فأول ما يقضى يقضى بين هذه الأمة، فتكون هي الأمة المتقدمة يوم القيامة للعرض والحساب والفصل فيما وقع بين أتباعها، وتكون هذه الأمة هي أول الأمم دخولا الجنة. مع نبينا صلى الله عليه وسلم فهو أول شافع وأول مشفع وهو أول من يدخل الجنة وأمته أول الأمم دخولا الجنة مع أنها آخر الأمم في هذه الحياة والنبي صلى الله عليه وسلم قال عن هذا اليوم خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة هذا اليوم له فضائل عظيمة ومناقب كريمة من هذه الفضائل ومن تلكم المناقب أنه يوم عيد للمسلمين يوم عيد أسبوعي ولماذا؟ لأنه يتكرر في كل أسبوع مرة والناس يعتادون فيه الذهاب إلى المساجد لحضور خطبة الجمعة فصار يوما متكررا يعتاده الناس وتعودوا عليه فسمي عيدا ولذلك يحرم صيام هذا اليوم كما يحرم صيام العيدين وأيام التشريق لأنها أيام عيد فلا يجوز للمسلم أن يصوم هذا اليوم منفردا حتى يكون مخالفا لليهود والنصارى إلا إذا جاء يوم الجمعة في يوم صيام مسنون كيوم عرفة أو كيوم عاشوراء أو من كانت عادته أن يصوم يوما ويفطر يوما فهذا لا يدخل في النهي فمن صام عندئذ فلا حرج عليه أما ما سوى ذاك فلا يجوز للمسلم أن يصوم يوم الجمعة إلا إذا صام يوما قبله أو يوما بعده ومن فضائل هذا اليوم العظيم أنه هو يوم المزيد إذ يتجلى رب العالمين فيه لعباده المؤمنين في الجنة كما قال رب العالمين في بيان النعيم الذي أعده للمؤمنين وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد وهذا المزيد الذي جعله رب العالمين للمؤمنين في الجنة هو أن يتجلى رب العالمين جل جلاله لعباده المؤمنين الذين أسكنهم جنة الفردوس فينظرون إلى وجه الخالق جل وعلا يوم الجمعة هو خير الأيام فيه ساعة هي ساعة الإجابة قال النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا اليوم وعن ساعته فيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلي يسأل الله تعالى شيئا إلا أعطاه إياه فيا له من فضل عظيم إذ يقوم المسلم مصليا داعيا فيوافق هذه الساعة فيسأل ربه ما يريد من خير الدنيا والآخرة فيستجيب الله رب العالمين لدعوته كذلك الأعمال الصالحة في هذا اليوم العظيم لها فضل ويترتب على ذلك خير عظيم يقول عليه الصلاة والسلام خمس من عملهن في يوم كتبه الله من أهل الجنة من عاد مريضا وشهد جنازة وصام يوما وراح إلى الجمعة وأعتق رقبه أعمال صالحات من جمعهن في يوم واحد في يوم الجمعة كتبه رب العالمين من أهل الجنة من عاد مريضا أي وشهد جنازة وصام يوما وراح إلى الجمعة وأعتق رقبه فإن قال قائل وكيف تجتمع هذه الأعمال في يوم الجمعة ومن هذه الأعمال أنه يصوم مع أن الصيام يوم الجمعة سبق أن قلنا بأنه يحرم ولا يجوز قلنا الجواب أن صيام يوم الجمعة في هذه الصورة إذا كان يوافق صياما مشروعا كصيام يوم عرفة أو كصيام يوم عاشوراء أو كمن يصوم يوما أو يفطر يوما فوافق الصيام في يوم الجمعة أو من صام الجمعة وصام يوما قبلها أو يوما بعدها فعندئذ يجوز الصوم ولا يحرم فاجتمع الصيام في يوم الجمعة على هذه الصورة المشروعة مع هذه الأعمال التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم وهي زيارة مريض وشهود جنازة وصيام يوم والذهاب إلى الجمعة وعتق رقبة من اجتمعت فيه هذه الأعمال في يوم الجمعة كتبه الله رب العالمين من أهل الجنة كذلك هذا اليوم العظيم الذي فيه ساعة لا يوافقها عبد يسأل الله رب العالمين شيئا إلا أعطاه إياه هذا اليوم أيضا تقوم فيه الساعة بقول النبي صلى الله عليه وسلم ولا تقوم الساعة إلا في يوم الجمعة والمعروف أن الساعة تكون في يوم الجمعة ما بين بزوغ نهار الجمعة وإشراق الشمس إذ تطلع الشمس من مغربها إلى حين أن يخرج الناس من وقت الصلاة فيكون الناس قد أخذوا منازلهم من الجنة أو من النار فلا ينتصف النهار في يوم الجمعة إلا وقد عرف أهل الجنة منازلهم وعرف أهل النار منازلهم هذا اليوم العظيم من فضائله أنه تكفر فيه السيئات يقول عليه الصلاة والسلام لا يغتسل رجل يوم الجمعة ويتطهر ما استطاع من طهر ويدهن من دهنه يعني من الطيب فيسمى الطيب دهنا أو يمس من طيب بيته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 الذي يغتسل يوم الجمعة ناويا تعظيم يوم الجمعة متطهرا لهذا اليوم معظما هذه الشعيرة العظيمة ويتطهر ما استطاع من طهر فيتنظف ما استطاع حتى لا يخرج منه رائحة عرق أو رائحة قذر فلا يخرج منه ريح تنفر المسلمين أو تنفر ملائكة رب العالمين ويدهن من دهنه يعني من طيبه أو يمس من طيب بيته أي من طيب زوجه حتى يخرج منه الريح الطيبة التي يحبها المسلمون ثم يذهب إلى المسجد فلا يفرق بين اثنين ثم يصلي ما كتب له يصلي أي أنه يذهب إلى الجمعة مبكرا قبل أن يصعد الإمام المنبر وإلا فكيف يصلي والإمام يخطب إذا هو يذهب قبل صعود الإمام المنبر فيصلي ما شاء الله له أن يصلي ثم إذا صعد الإمام يسكت فلا يتكلم ينصت ويستمع الذكر ولا يسلم على أحد جاء متأخرا لا عن يمينه ولا عن جماله ولا يتكلم وإنما يطرق رأسه ويستمع الذكر الذي يذكره الإمام على المنبر من كان كذلك قال عليه الصلاة والسلام في حقه إلا غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى وكذلك من فضائل هذا اليوم العظيم أن المشي إلى الجمعة له أجر عظيم يقول عليه الصلاة والسلام من غسل يوم الجمعة واغتسل من غسل يوم الجمعة واغتسل ثم بكر وابتكر ومشى ولم يركب ودنا من الإمام أي اقترب من الإمام فلا يجلس في آخر المسجد وإنما يقترب من الإمام ويأوي إلى الله رب العالمين ومن آوى إلى الله آوى الله إليه ومن استحيى استحيى الله منه ومن أعرض أعرض الله عنه يقول عليه الصلاة والسلام من غسل يوم الجمعة واغتسل ثم بكر وابتكر ومشى ولم يركب ودنا من الإمام فاستمع ولم يلغو يعني لم يتكلم ولا يمس الحصى ولا يمس حصير المسجد ولا يعبث في فراش المسجد ولا يسلم على أحد من الناس وإنما يخشع ويذل ويتعطئ الرأس ويستمع الذكر ما أجره وما ثوابه يقول عليه الصلاة والسلام كان له بكل خطوة عمل سنة أجر صيامها وقيامها الله أكبر الله أكبر الله أكبر كان له بكل خطوة عمل سنة أجر صيامها وقيامها فيا بؤس المفرطين ويا خسارة المضيعين ويا خيبة الجاهلين ويا حسرة النادمين أجرسنا بكل فطوة صيامها وقيامها سبحان صاحب الفضل والإحسان سبحان ذي المنة والجود والامتنان سبحان الرحيم بعباده سبحان المتودد إلى خلقه لكن العبادة لا يعظمون شعائر الحي القيوم فيجلسون في البيوت يلعبون ويعبثون ويلهون ويضيعون ويفرطون في هذا الفضل العظيم من غسل يوم الجمعة واغتسل ثم بكر وابتكر ومشى ولم يركب ودنا من الإمام فاستمع ولم يلغو كان له بكل خطوة عمل سنه أجر صيامها وقيامها فأكثر من الخطوات فكلما أكثرت من الخطوات زادت السنوات وبالتالي زاد الخير وارتفعت الدرجات الجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينهما وزيادة ثلاثة أيام كما أخبر النبي المصطفى الهمام صلى الله عليه وسلم يقول عليه الصلاة والسلام من اغتسل ثم أتى الجمعة فصلى ما قدر له ثم أنصت حتى يفرغ الإمام من خطبة، ثم يصلي معه أي مع الإمام غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى وفضل ثلاثة أيام وزيادة ثلاثة أيام بين الجمعة والجمعة تحدث سقطات وتقل منك رفوات وتغلب عليك نفسك فترتكب بعضا من السيئات والزلات فبادر إلى محوها واجتهد في رفعها واسأل رب العالمين أن يمحوها من صحيفة أعمالك بأن تبكر اليوم الجمعة وتغتسل ليوم الجمعة وتصلي قبل أن يصعد الإمام المنبر يوم الجمعة وتتدهن من دهن بيتك أو من طيب أهلك في يوم الجمعة تستمع وتنصت وتصلي مع الإمام فإن كنت كذلك غفر الله لك ما بين الجمعة والجمعة التي ستأتي وزيادة ثلاثة أيام فتكون مغفرة عشرة أيام كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم من فضائل يوم الجمعة أن الوفاة يومها أو في ليلتها علامة من علامات حسن الخاتمة يقول عليه الصلاة والسلام من مات يوم الجمعة أو ليلة الجمعة وقية فتنة القبر الله أكبر الله أكبر من مات يوم الجمعة أو ليلة الجمعة من غروب شمس يوم الخميس هذه ليلة الجمعة وفي نهار الجمعة من مات يوم الجمعة أو ليلة الجمعة وقية فتنة القبر من الذي يوفق لهذا الفضل الذي يموت يوم الجمعة أو نيلة الجمعة ويكون موته هذا علامة من علامات حسن الخاتمة ويكون ذلك سبب من أسباب أن يقيه رب العالمين فتنة القبر هذا يكون لمن عظم يوم الجمعة تبكر وابتكر وغسل واغتسل ودنا من الإمام وأنصط وصلى ما شاء الله له أن يصلي قبل أن يصعد الإمام المنبر هذا الفضل يكون لمن تعود أن يعظم هذا اليوم طيلة عمره فيحب هذا اليوم ويعظمه ويعرف قدره ويعظم هذه الشعيرة ويستعد لهذا اليوم قبل ذلك بيوم ويومين ويقرأ سورة الكافر فإذا كان كذلك فإن الله رب العالمين يمنحه هذا الفضل العظيم فاتقوا الله عباد الله وعظموا شعائر الله عظموا يوم جمعة هذا اليوم الذي استخف به المسلمون فلما استخف به المسلمون استخف أعداؤهم بهم فضاقت عليهم معايشهم وصاروا كما ترى في فتن فعظموا شعائر الله وأقبلوا على الله وعرفوا لهذا اليوم قدره فإن كنتم كذلك فقد حزتم خيرا كبيرا ووفقكم رب العالمين إلى أجر عظيم ثم استغفروا ربكم من ذنوبكم وأقبلوا عليه بقلوبكم واطلبوا منه العفو والمغفرة إنه كان عفوا غفورا الحمد لله رب العالمين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 واستنى بسنتهم ودعى بدعوتهم ولزم طريقتهم إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد عباد الله هذه جملة من الآداب والسنن التي ينبغي على المسلم أن يحرص عليها في يوم الجمعة نذكرها سريعا حتى تعم الفائلة من هذه الآداب والسنن التي ينبغي على المسلم أن يحرص عليها في يوم الجمعة أولها مستحب أن يقرأ الإمام في صلاة فجر يوم الجمعة بسورتي السجدة والإنسان كاملتين كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك والحكمة من قراءة سورة السجدة كاملة وسورة الإنسان كاملة أنها تين السورتين العظيمتين فيهما الحديث عن بداية خلق العبد وفيهما الحديث عن انقسام الناس إلى أبرار وفجار وفيهما الحديث عن مصير أهل الجنة ومصير أهل النار وفيهما الحديث عن ما يكون يوم القيامة من الهول العظيم وفيهما الحديث الذي فيه بيان مصير الكافرين والمعاندين لدعوة الأنبياء والمرسلين ففيهما الذكرى وفيهما العبرة ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ هاتين السورتين كاملتين في فجر يوم جمعا وليست الحكمة من قراءة السورتين في يوم الجمعة أن فيهما سجدة فليس المقصود هو السجدة في فجر يوم الجمعة كما يظن الناس وتعودوا على ذلك منذ مئات السنين لا وليس المقصود أن يقرأ الإمام آية فيها سيدة من أي آيات السيدة في القرآن حتى يسجد في يوم الجمعة إن تعمد ذلك ذهب بعض أهل العلم إلى أن صلاته باطلة لأنه ابتدع في الصلاة بدعة منكرة فإن المقصود أن يقرأ السورة لا أن يسجد السيدة وإذا قرأ السورة والسيدة في السورة فالسيدة تكون تابعا لقراءة السورة وليس المقصود أن يسجد سجودا مخصوصا في يوم الجمعة ولذلك من الأخطاء الفاحشة التي يفعلها بعض الأئمة في فجر يوم الجمعة أنهم يتعمدون قراءة الآيات التي فيها السيدة فقط ظنا منهم أن المقصود أن يسجد سيدة في فجر يوم الجمعة وهذا من أبطل الباطل وغلط فاحش وبعض الأئمة إذا كان لا يحسن قراءة سورة السجدة في يوم الجمعة فيذهب إلى قراءة آية أخرى من القرآن الكريم فيها سجدة حتى يسجد وهذا أيضا من البدع المنكى التي ينبغي أن يحذر الناس فإن المقصود هو قراءة السورة وعليه فلو صلى إمام بالمسلمين فإن الواجب عليه أن يقرأ السورة كاملة ولا ينبغي أن يقرأ جزءا منها وإن كانت السورة طويلة فعلى الناس أن يتعودوا وإن كان الناس لا يستطيعون فلا يجب عليه أن يقرأ سورة سيده فليقرأ آيات أخرى ولا يقرأ آيات فيها سيده والله رب العالمين لا يكلف نفسا إلا وسعها فإن كنت إماما ولا بد فإما أن تقرأ السورة كاملة في الركعة الأولى تقرأ السيدة كاملة سورة ألف لام ميم تنزيل وتقرأ في الركعة الثانية سورة الإنسان كاملة ولو فعل الناس ذلك فإن الصلاة لن تزيد عن ربع ساعة وهل هذا كثير أنعم الله عليك من النعم المانع أن تقف ربع ساعة في صلاتك في فجر يوم الجمعة لعل الساعة تقوم وأنت في الصلاة فيا سبحان الله لعلك تموت وأنت في الصلاة وإن كان الأمر فيه مشق على الناس نقول لا بأس إذا كان الناس لا يطيقون اقرأ ما تيسر من القرآن لكن لا تقرأ آيات فيها سجدة حتى لا تقع في المخالفة كذلك من الآداب والسنن التبكير إلى الصلاة في يوم الجمعة كما ذكرنا جملة من الأحاديث في ذلك ومن أشهر هذه الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا كان يوم الجمعة كان على كل باب من أبواب المسجد ملائكة يكتبون الأول فالأول فإذا جلس الإمام طووا صحفهم وجلسوا يستمعون الذكر قال صلى الله عليه وسلم ومثل المهجر أي المبكر كمثل الذي يهدي بدنه أي جمل عظيم ثم الذي يهدي بقرة ثم كبشا ثم دجاجة ثم بيضة فجعل النبي صلى الله عليه وسلم من يبكر إلى الصلاة بين عبادتين عظيمتين بين عبادة التبكير إلى الصلاة وتعظيم يوم الجمعة وبين عبادة الإنفاق في سبيل الله فقد يبلغ الفقراء مرتبة الأغنياء ويتصدق الفقير الذي لا يملك خوت يومه كل أسبوع بناقة عظيمة كيف ذلك يذهب مبكرا إلى يوم الجمعة بكر إلى الصلاة وتصدق كل جمعة بناقة ألا تحب أن تتصدق كل جمعة بجمل بناقة ببقرة بكبش ألا تحب ذلك فذكر إلى الصلاة في يوم الجمعة فتجمع بين عبادتين بين عبادة الزاهدين العابدين وبين عبادة الأغنياء المنفقين في سبيل الله رب العالمين فإذا أردت الخير العظيم فليكن اسمك في أول صحف الملائكة المقرب في أول صحف الملاكات المقربين فإذا صعد الإمام المنبر طوط الملائكة الصحف ودخل المسجد يستمعون الذكر فمن دخل بعد ذلك فلن يسجل اسمه فيا هل ترى مسجدنا هذا أكثره ممن سجل أم أكثره ممن حرم أكثره لم يسجل لأن أكثركم جاء بعد أن صعد الإمام المنبر فيا لها من حسرة فلا تطيع الخيرات وأفيق من الغفلة قبل الممات حتى لا تمدموا حيث لا ينفع الندم وفي يوم الجمعة من السنن والآداء أن تكثر من الصلاة والسلام على خاتم الأنبياء وسيد الأصفياء نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم يقول عليه الصلاة والسلام إن من أفضل أيامكم يوم جمعا فيه خلق آدم وفيه خبض وفيه النفخة وفيه الصعقة فأكثروا علي من الصلاة فيه فإن صلاتكم معروضة علي قالوا يا رسول الله كيف تورب صلاتنا عليك وقد أرمت وفي لفظ وقد أرمت أي أرمت العظام وصارت نخرة وقال صلى الله عليه وسلم إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء وأكثركم على رسول الله صلاة أقربكم منه منزلا يوم القيامة وكذلك من الآداب والسنن الاغتسال كما تقدمت الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ومن الآداب والسنن التطيب والتسوق وأن تلبس أحسن الثياب كما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر من اغتسل يوم الجمعة واستاك أي لزم السواك ومس من طيب إن كان عنده ولبس أحسن ثيابه ثم خرج حتى يأتي المسجد فلا يتخط رقاب الناس حتى ركع ما شاء أن يركع ثم أنصت إذا خرج الإمام فلم يتكلم حتى يفرغ من صلاته كانت كفارة لما بينها وبين الجمعة التي قبلها وقال عليه الصلاة والسلام غسل يوم الجمعة على كل محتلم وسواك ويمس من الطيب ما قدر له وكذلك من الآداب والسنن أن يقرأ سورة الكهف في يوم الجمعة لقول النبي صلى الله عليه وسلم من قرأ سورة الكهف في يوم الجمعة أضاء له من النور ما بين الجمعتين ولا يشترط أن تقرأ سورة الكهف في المسجد والأفضل أن تقرأها في بيتك ويوم الجمعة الذي يقرأ فيه هذه السورة يبدأ من غروب شمس يوم الخميس حتى آخر ساعة من عصر يوم الجمعة وكذلك من الآداب والسنن أن ينسط العبد في يوم الجمعة أثناء خطبة الإمام وأن يحرص على أن يفهم وأن يجتهد في أن يحضر ذهنه ولا يقول لصاحبه أسكت فمن قال لصاحبه أنسط فقد لغا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا قلت لصاحبك أنصت يوم الجمعة والإمام يخطب فقد الغوض فما بالك إذا جئت إلى المسجد وأنت تصافح من عن يمينك وعن جمالك وتبدأ أنت بالكلام إذا كان من يتكلم لا ينبغي لك أن تقول له أسكت وهو أمر بالمعروف لتعظيم اليوم فما بالك بمن يتكلم ابتداء حتى السلام لا تسلم على أحد. إذا دخلت المسجد كذلك من الآداب والسنن الذي ينبغي على المسلم أن يحرص عليها في يوم الجمعة ألا يتخطى رقاب الناس والنبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا جاء متأخرا كعادة بعض الناس يتخطى رقاب الناس حتى تقدم إلى الصفوف المتقدمة قال النبي صلى الله عليه وسلم له اجلس فقد آذيت وآنيت آذيت الناس وآني تأخرتا وآذيت الناس وأكثر المتأخرين هم الذين يفعلون هذا كذلك من الآداب والسنن إذا دخلت والإمام يختم يوم الجمعة فلا تجلس حتى تصلي ركعتين بعض الناس يأتون إلى الجمعة المتأخرين فإذا دخل المسجد جلس ولا يصلي ركعتين وهذا قد خالف السنة بمجيئه متاخرا وبعدم صلاته ركعتين والنبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا جاء متاخرا فجلس دون أن يصلي فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي وأن يصلي ركعتين خفيفتين ويتجوز فيهما فإذا دخلت متاخرا والإمام يخطم فلا تجلس حتى تصلي ركعتين وخفف فيهمان، وكذلك من الآداب التي ينبغي على المسلمين أن يحرصوا عليها ألا لا يفرط فيه ركعتين سنة الجمعة وأن يصلي ركعتين في بيته أي يصلي في المسجد أربع ركعات يصلي ركعتين ثم يسلم ثم يصلي ركعتين وأفضل أن يجعلها ركعتين اثنتين في بيته كثير من الناس بمجرد انصراف الإمام من الصلاة بالتسليم يخرج من المسجد فلا يذكر الأذكار المشروعة بعد الصلاة ولا يصلي سنة الجمعة لا في المسجدين ولا في بيتهين فاتق الله ربك ولا تضيع هذه الفضائل العظيمة وتأمل هذه الخيرات الجليلة وتحر ساعة الإجابة في يوم الجمعة وإذا انتهيت من الصلاة مع الإمام وخرجت من المسجد فاعلم أن الوقت الذي تخرج منه من مسجدك بعد الجمعة يناظر الوقت الذي ينصرف فيه الناس بعد العرض والحساب يوم القيامة وتذكر وأنت تخرج من عتبة المسجد وأنت راجع إلى أهلك حيث ينتظرون عندما يخضي رب العالمين بين الخلائق يوم القيامة وقد انصرفوا بعد العرض والحساب ترجع إلى أهلك إلى دارك أي الجنة أم ستذهب إلى النار والعياذ بالله تأمل ذلك في كل يوم جمعة عل ذلك أن يكون مذكرا لك وواعظا لك ومخوفا لك من التقصير في حق الله رب العالمين فاتقوا الله يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم اتقوا الله وعظموا شعائر الله وعظموا يوم الجمعة وأقبلوا على الله رب العالمين وسل الله رب العالمين صلاح القلوب وهداية النفوس وأن يختم لنا ولكم بالخيرات ثم صل وسلّم على الهادي البشير والسراج المنير كما أمركم بذلك رب العالمين فقال قولا كريما إن الله ملاكتا يصليون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلّم تسليما اللهم صل على محمد في الأولين صل على محمد في الآفرين صل على محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وذل الشرك والمشركين دمر اللهم أعدائك أعداء الملة والدين وانصر عبادك المجاهدين وكل من المستضعفين اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم وعبادك الموحدين يا رب العالمين اللهم ارفع عن مصرنا البلاء والفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم هيئ لنا من أمرنا رشدا اللهم أصلح مصرنا وسائر أنصار المسلمين اللهم اجعل ولايتنا في من يخافك ويخشاك ويتبع رضاك يا ذا الجلال والإكرام وأغفر اللهم لآبائنا ولأمهاتنا ولجميع موت المسلمين وشفي يا رب مرضانا ومرض المسلمين وشفي يا رب مرضانا ومرض المسلمين وشفي يا رب مرضانا, وشف مرضانا ومرض المسلمين اللهم آمين آمين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين